يَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ أَفَلَايَتُوبُونَ إلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ مَا الْنَّسِيحُ بِنُمَرِيمَ إلَّا رَسُولٍ إلَّا رَسُولٍ دخلت من قبله الرسل وأمه صديقة وأمه صديقة كان يأكل للطعام أوض كيف نبين لهم الآيات ثم نظر أن يُفَتَّكُونَ أُنظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ فَمَنْ ظَنَّ أَنَّهُ